إذات القرآن الكريم من القاهرة بما كانوا يعملون حقوق وواجبات برنامج من اعداد وتقديم انسان البحير ايوالاخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج ومعنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل السملوطي الأستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهار فضيلة الدكتور ونحن نبحث في مشكلات المجتمع بما له من حقوق وعليه من واجبات توقفنا هنا عند ملف العنوسة بداية نريد أن نعرف مفهوم كلمة العنوسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عادة العنوسة مصطلح متغير متحرك كنا زمان نعتبر ان العنوسة تصل الى سن اللي اللي يعني تصل الى سن 20 سنة بتعتبر عادس تحرك هذا السن الى 25 وتحرك هذا السن الى 30 سن متحرك باستمرار مع متغيرات الحياة العصرية والمستجدات الحضارية يعني المصطلح في العلوم الاجتماعية ال 35 سنة يعني من وصل إلى سن 35 سنة ولم يتزوج يعني بيطلق عليه هذا المصطلح وأنا ما بحبش هذا المصطلح لكنه هو ده اللي بيطلق مصطلح العنوز من يعاني من تأخر سن, سن الزواج إلى ما بعد 35 سنة ما سنة بعد 35 سنة هل يقصد به النساء فقط أم النساء ورجال لا نساء ورجال النساء ورجال وإحنا عندنا حق, حق المسلم أن يتزوج هذا حق حق من حقوقه على مجتمعه وعلى أمته من حق كل مسلم أن يتزوج رسول الله سبحانه قال اخطفها ولوضي الخاتم من حديث هذا هي دعوة على الزواج وأنكحوا الأيام منكم قرآننا الكريم يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم هذا أمر يعني يجب كل إنسان قادر على الزواج أن يزوجه وإذن ليس قادر على الزواج يجب أن يساعد لكي يكون قادرا على الزواج هنا فريطة الدكتور بالنسبة للعنوسة هل قد تكون العنوثة عنوثة إجبارية الله يبتح عليك احنا فعلا بمفرق ومميز بين العنوثة الإجبارية والعنوثة الاختيارية العنوثة الاختيارية في أوروبا وانا رحت أوروبا وشفتهم هناك يعني قادرين على الزواج لديهم كل الإمكانيات لكنهم لا يتزوجون بل تشجعهم الدولة على ذلك لماذا, لماذا لا يتزوجون لأن ليست لديهم قيم دينية وليست لديهم قيم ولا ولأنهم يشبعوا احتياجاتهم الجنسية خارج مؤسسة الزواج ويشبعوا احتياجاتهم الأخرى لخصب الأكل والصرب ومعندهمش هذه الحائل اعتياج إلى تبناء أسرة فيها سكن موادة ورحمة وهم لا يعرفون السكن ولا الموادة ولا الرحمة في كثير من جوانب الحياة الأوروبية حياة مدية وفردية وانعزالية ونفعية بشكل كبير جدا فالقضية دي مش موجودة احنا عندنا هنا العنوسة زي ما حركتها فضلت كده العنوسة إجدارية الناس راغبين في الزواج ولكنهم ليس لديهم إمكانيات لأسرار كثيرة جدا الفقر البطالة وارتفاع الأسعار تشدد آباء البنات في ارتفاع المهور المغالاة المغال المغال في المهور عدم قدرة على حصول على ثكن آآ بأسعار آآ معتدلة آآ الشبكة الـ الـ هذه الأمور كلها الحقيقة يعني بتجعل أن الناس لو عندهم هذه الإمكانيات يتزوجوا احنا للأسف شديد يا أستاذ وسامح الإحصائيات الجهاز المركزي للتاريخ العام والإحصائي عندنا هنا حددت عدد الذين وصلوا إلى 35 سنة ولم يتزوجوا نساء ورجالا 13 مليون إحنا 13, من 13, 13 مليون ونحن نقول رجالا ونساء إنما أنا يعني أريد أن ألفت إلى ظاهرة الأور إن حضرتك بتكلم عن عنوشة إجبارية وعنوشة اختيارية إحنا للأسف في مجتمعنا بدأت تظهر العنوشة الاختيارية أسبابها دكتور أسبابها انعدام الثقافة الدينية انعدام الوعي الديني الأمية الشرعية الأمية القيامية الأمية الأخلاقية في كثير من القطاعات المكترعة في شباب عندنا وموجودين عندنا ونحن نشاهدهم شباب لديهم قدرة على الزواج وإمكانية مادية ونفسيه, و... و... ونفسية وجسمية وكل حاجة لكنهم لا يقدمون على الزواج لأنهم منفلتون فطبعا يعني يعني نريد أن ندق نرقص قطر هنا ونقول يا جماعة يا المسؤولين في البلد حصنا دكتور المقاطعة هل المقصود هنا حالة الانفليات ولا هي حالة عدم الثقة في النفس بتحمل المسؤولين بناء أسرة لا ما هو بقى الثقة ما هو نرجع بقى للقضايا اللي احنا نقشناها الثقة بتبث من خلال مؤسسة الأسرة ومن خلال مؤسسة الأسرة ومن خلال المسجد ومن خلال أجهزة الإعلام ومن خلال مؤسسات التربوية كلها الثقة دي قضية احنا الاصل لأن الرجل, ب... الرجل في عندنا حاجة يسموها التنميط الجنسي في العلوم الاجتماعية ايه هو التنميط الجنسي التنميط الجنسي ان احنا بن... بننشي الذكر ليكون رجلا يتحمل المسؤولية ويقوم بأداء وظيفته وأدواره كرجل في المجتمع في مجال العبادة في مجال رعاية الأسرة في مجال الإنتاج في مجال الكتح والعمل في خارج المنزل في مجال رعايته لأبناؤه نحن بل ونربي البنت أيضا ونربي البنت ما نعرفش إذا كنا يعني نقول المصطلح الأجنبي بها وهو كلمة الطمية الجنسي بل نربي البنت لكي تكون فتاه تؤمن وضربها فتاة صالحة متعلمة قادرة على قيام بوظائفها المستقبلية كزوجة وكأم وكرب البيت ويعني تؤدي فلابد فاحنا إذا ما ربناش دول من البداية على تحمل المسؤولية إحنا الغلطانين مؤسسات التربية هي الغلطانة النهاردة في كثير جدا وما أتكلم النهاردة فعلا أن فيه ناس كثيرة زي ما حركت فضلت كده يعني لديهم الإمكانيات ولا يقدمون على الزواج دول دول, دول دول فعلا لا يريدون تحمل المسؤولية ولا يريدون يعني أن يكون أن يكونوا مسؤولين عن الآخرين ويمارسون الح... لا بدون, بدون كل ممارساتهم لا تخضع لمعيار الحرام والحلام إذن فضيط الدكتور وضعنا أيدينا على مسألة البحث عن حق في الزواج من خلال منطشة ظاهرة العود مساء هنا نبحث عن واجبات المجتمع المسلم نحو حل هذه القضية الحقيقة يعني واجب المجتمع المصري كبير جدا يعني اول حاجه اول حاجة إن احنا نقضي على ظاهره الفقر احنا ممكن نتكلم بعد كده عن ظاهره الفقر احنا الفقر عندنا هنا في نصر يعني معدلاته مرتفعه يعني اكثر من 30 35% من السكان اقل من 2 دولار في اليوم يعني اقل من 11 جنيه في اليوم واخد بال حضرتك دي مشكله كبيره جدا وبعدين يعني في الوقت شوف حضرتك هذا موجود في الوقت لما جات حسبت حجم الزكاة من رجال الأعمال في مصر حجم الزكاة الواجد دفعان هي لتنين ونص في المية الشرعية من رجال الأعمال وجدت أكتر من تلاتين مليار بنيه فلو وظيفت الزكاة توظيفا جيدا أنا مش عاود أقول المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال بخارج الزكاة المسؤولية الاجتماعية للرجال العمل دي خارج الزكاة شقة آخر, لا دي شقة أخر. لا. إنما أنا أتكلم عن أداعي الفريضة الفريضة الدينية 13 ملي... 30 مليار جنيه دول مش, مش ممكن إن إحنا نوظف جزء كبير منهم بإقامة شرع الله بأن نزوج الغير قادرين لا. من النساء والرجال شقق من عفش دي قضية مهمة جدا يعني ممكن جدا و... و... و... وجماعة إخواننا الشرعيين يقولون ان ان يعني انفاق الذكاء للتزويج كحاجه مهمه للناس يعني جائس من من, من الذكاء هذا فضلا عن مسؤوليه رجال الاعمال ومسؤوليه الدوله ايضا وفي تشجيع للاستثمار عشان يشغل الناس ويقضي على البطاله تاخذ الايمان والاسلام ونناقش معكم بمشيئه الله تعالى في الحلقه القادمة ظاهره جديده تبحث عن الحقوق والواجبات مع ضيفنا الأستاذ الدكتور نبيل السملوطي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر وأدمتم في حفظ الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقوق وواجبات برنامج من إعداد وتقديم إنسان البحيري